لأننا الماء يحرم استعماله ما ما الفرق بين الماء النجس وغيره من يعني ما الماء ما الذي يخص الماء النجس فيها Antykratii, Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli Haza, czyli اما ما امكن تطهيره بغير الغسل بالغسل فيمكن بيعه الذي يمكن تطهيره بغير الغسل كالمكاسره فلا يمكن كنا سالنا ما الفرق ما الفرق بين المسالتين مساله انه يجوز بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل في حين انه يمنع بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالمكاسره ما الفرق الماء يمكن تطهيره بالمكاسره ومع ذلك يمنع بيع هذا الماء المتنجس فالحين ان اي سلعه اخرى متنجسه يتم تطهيرها بالغسل فهيجوز بيعها بس هذا هو السؤال الاجابه عندك اسمع الاخت نعم نعم طيب نعم الماء الذي يمكن تطهيره بالمكاثره ذهب وتحلل بعد <تصفيق> <تصفيق> والسلام تعال تعالى هنا عشان نعرف <تصفيق> <تصفيق> الماء المتنجس هو نجس كائن النجس أمر برمي الماء ولم يأمر برمي الماء لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برمي الماء المتنجس إذا أمكن تطهيره إنما أمر صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي برمي الماء المتنجس لأنه لا يمكن تطهيره السمن إذا كان مائعا يراق لأنه لا يمكن تطهيره أما الماء لماذا, لماذا يرمى؟ كيف, كيف تقولين أن الماء المتنجس كعين النجس؟ كيف؟ لأن فهمت هكذا؟ فهمت من فين من صفحة لا تعرفينها أنتك الأخرى؟ ها مين تاني عايز يسأل؟ فضل أحد mungkinlah melukatrik atau tri bayarlah najis pelangi jadi nafsu lain alhamdulillah ma almuta najis melukatrik beranai air najis dari mana? Arafatah? Min Makkah? Atau min Madinah? بالطيران عشان كده الهواء الشديد في الطبقات العليا من الجو أسرت على دماغي نقرب بتقول النقل يقول ويجري الخلاف في بيع الماء النجس طبعا النجس معنى المتنجس لأن تطهيره ممكن بالمكاسرة وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع وقال إنه ليس بتطهير بل يستحيل الكلام بتعشيه بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل مرة أخرى وقال إبا أشار بعضهم إلى الجزم بالمنع لماذا قال إنه ليس بتطهير بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل يعني قياسا على المستحيلات أنها تحولت إلى شيء آخر طيب هذا شرح المحل على المنهاج وهذا نقل لطيف نهات المحتاج يقول في الكلام عن شرط طهارة العين والتفريع على مفهوم مخالفة قال وكماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ إذا إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير فالنقلان يجتمعان على أن هذا ليس من باب التطهير بل من باب الاستحالة استحالة استحالة من هو الوحب عبر عنه بعضكم بأنه صار شيئا آخر صار شيئا آخر بأن تحول هذا الماء القليل دون القلتين تحول إلى شيء آخر لما صار أكثر من القلتين وإذا زالت عنه إذا كان كثير لم يزيد لم يزيد شيئا ولكنه زال عنه الوصف عندما ذهبت أسار النجاس الطعم واللون والرائحة في الحقيقة أوضح من هذا وهذا منصوص عليه أيضا للأسف لم يأتي أحدكم بهذا النص أوضح من هذا بكثير وأولا في التعليل أن مع الشكر طبعا لمن بحثت وأتعبت نفسها أن العله تأتي في الغرر العله الأوضح والابين والأظهر والأقرب هو الغرر لماذا الغرر؟ لأنك إذا اشتريت هذا الماء القليل قابل للتطهير بالمكاسرة أنت لا تدري كم من الماء تريد أن تستخدمه للتطهير على حين أنك في المثال الذي ضربناه في المرة السابقة هذا القلم المتنجس يجد بيعه لأنك تعرف أنه متنجس وغاية الأمر أنك تصب عليه بعضا من ماء محدود يعني لا يتصور فيه كمية كبيرة من الماء أو كمية مجهولة من الماء أو كمية غير متعينة من الماء بشكل بالغ الجهالة على حين أن الماء القليل الذي تنجس بوقوع شيء من نجسات فيه لا ندري متى يزول عنه أوصافه السلاسة أوصاف النجسة السلاسة اللي هي الطعم والرائحة والليون فهل يطرى سنصب عليه مئة لتر من الماء مئتي لتر من الماء لا ندري فهذا غرر الغرر كما قلنا في, الب... في... في بداية باب البيع والشراء والبيوع عموما هي ال... ال... الراحة التي تدور أو التي يدار حولها حول الغر يدار حوله في المنع والجواز إذا كان هناك غرر منع الفقهاء وإذا لم يكن هناك غرر لا يمنع الفقهاء فهذا الماء القليل كم تصب عليه من الماء حتى تطهره مجهول في غاية الجهالة الآخر الجهالة فيه قريبة محدودة لأنها غاية أن تصب عليه شيئا من ماء لا أكثر أما الماء فال... فتك... مكسرته كلمة مكاسرة كلمة في غاية الجهالة في, ك... في غاية العمومية كم من الماء يحتاج أن, ي... أن يصب عليه حتى تزول عنه فيه نوع من الجهالة الكبيرة التي تسبب غررا يعود على العقد بالبطلان وبالمنع هذا وجه طبعا الأصح الذي يمنع بيع الماء المتنجس والمقابل لأن المسألة خلافية المقابل يقول أنه يطهر ما يمكن تطهيره فيلحق بما بالمتنجسات الأخرى من الجوامد التي يمكن تطهيرها والله تعالى خلصنا من هذا إلى أنكم لا تقرؤون ولا تزكيون يعني هذا أهم ما في المسألة وإلا فالعلم لا يحتويه أحد ولا يحيط بالعلم أو أو باللغة إلا نبي فليست ألغازاً للمعاياه ولا لاختبار ذكائكم ولكن اختبار المذاكرة وفتح الكتب والحصول على المراجع لا تكون طالب علم إلا بالمكوس مدة طويلة مع الكتب إما اختناء وإما استعارة وإما يعني زيارة للمكتبات فلا لا مفر من الحصول على كتب العلم نبدأ في درس اليوم إن شاء الله النقل من كتاب ايه المحلي شرح المحلي والله اعلم على ما اذكر الحواشي على المحلي يعني طيب الدرس الذي معنا الان هو الربا فقال فصل في الربا بالالف المقصوره يتكلم على نطق هذه الكلمه كيف تنطق رباء بالالف المقصورة زي فتى وعصى وهدى والرباء بالالف الممدودة والله هي لغتان, لغتان وسيأتي في الحاشيه أنها فيها ست لغات وفي غيرها من الكتب فيه سبع لغات على كل حال الذي معنا الآن في الشرح بألف المقصوره يعني بغير, مد بغير همزة قالت يعرفها لغة فيقول لغة الزيادة الربا لغة الزيادة فتقول هذا هذا السكر يربو على كيلوين يعني يزيد على كيلوين فمطلق الزيادة سواء كان في عقد أو ليس في عقد في ربويات او في غير ربويات مطلق الزيادة أما من ناحية الفقه والاستلاح الشرعي قال وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماسل مقابلة عوض بآخر يعني بعوض آخر مجهول التماسل هذه العوض الآخر هل يماثل العوض الأول ولا لا يماثله مجهول فهو غير معلوم غير معروم غير معلوم التماثل غير معلوم التفاضل فهو مجهول التماثل في معيار الشرع في معيار الشرع يعني من ناحيه الفقه لانه قد يكون متماثلا ولكن ليس في معيار الشرع بمعنى انهم أن هذا الربوي يماثل هذا الربوي يماثله من ناحية الوزن والشرع يحكم عليهما كيلا لا وزنا فاتفاقهما وزنا لا أثر له ولا يصح العقد بل لابد من اتفاقهما كيلا لأن الشرع يعتبرهما كيلا لماذا يعتبرهما الشرع كيلا لا وزنا لأنه كان الحال على حقائة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين نزل التشريع أن هذا النوع من ال الربويات يكال ولا يوزن فالعبره بما كان على حال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما نزل فيه النص والتشريع إذن بد من أن يكون في معيار ومقياس الشرع حالة العقد مقابلة عوض بآخر مجهول التماسل في معيار الشرع حالة العقد أيضا قيد مهم لأننا قد نتبايع أنا وأنت نتبايع عوضين ربويين ولا ندري متماثلان هما أم لا ثم نفاجأ بعد العقد بأن نكيل هذين العوضين أو نزنهما فنجدوهما قدرا متماثلين هل هذا الشيء القدر الذي دخلنا عليه جاهلين يصح العقد العقد يشترط المماثلة حالة العقد يعني ندخل على العقد ونحن نعلم التماثل لا ان ندخل جاهلين ثم نفاجئ بعد العقد أنهما متماثلان هذا لا يصح العقد رغم أنهما في الحقيقة متماثلان لا لابد أن ندخل العقد ونحن نعلم التماثل فحاله العقد ده مهم حتى يفرق بين العقد الصحيح والعقد الجائز والعقد الباطل وهذا ساتي بالتفصيل في الحاشية إن شاء الله لكن هذا مرور سريع على الشرح. يقول أو مع تأخير قبل أن ندخل في أو هذا الجزء الأول من التعريف يتكلم على ربا رب المفاضلة ربا التفاضل نعيده مرة أخرى شرعا مقابلة عوض بآخر مقابلة عوض بآخر يعني عقد يجري فيه مقابلة عوض يعني ربوي الربويات ستكون عند الشافعية في النقد والمطعومات لا غير الربويات عليها خلاف ضخم وكبير في التعليل وفي الأصناف عند وهل يقاس عليها ولا لا يقاس عليها في الفقه الإسلامي لكن عند الشافعية وما نحن بصدده هو الكلام على الربويات في جنسين أجنس كلية يعني في الأجنس الكلية فقط إثنان من, الجنس من الأجنس الكلية جنس النقدين وينقسم إلى جنسين فرعيين جنس الذهب وجنس الفضة بغض النظر هو مضروب أو غير مضروب مضروب يعني إيه؟ يعني درهم في الفضة ودينار في الذهب. او غير مضروب كما لو كان حليا أو تبرا يعني ذهب خالص ذهب خام ليس فيه أي نوع من أنواع الصناعة لا صناعة حلي ولا صناعة ضرب خلاص يبقى جنس كل اسم النقدين ينقسم إلى جنسين فرعيين وهما الذهب والفضة الجنس الآخر الكلي هو المطعومات، المطعومات، والمطعومات تنقسم إلى ثلاثه أقسام، ثلاثة أجناس فرعية، وهي ما يقتات، وما يستخدم في التفكه، وما يستخدم في الدواء والإصلاح. جنس كل اسم المطعومات منقسم إلى ثلاثة أجناس فرعية. مقتاتات مطعومات مقتاته يعني ما يقوت البدن ما يقوت البدن يعني ما يقوم به البدن يكتفى به في حصول البقاء للبدن كالشعير والقمح وهذه الحبوب المعروفة التي تختلف من بلد إلى أخرى ومن وطن إلى آخر هذه تسمى المقتاتات ما يستخدم من المطعومات اقتياتا يعني يقوت به البدن يقوت البدن يعني يقوم عليه البدن يستغني به عن غيره أو ما يستخدم للتفكه ايضا مطعومات جنس كلي تحته جنس جزئي أو فرعي وهو ما يستخدم للتفكه كالتين كالتمر إلى والجنس الجزء الثالث من الجنس لكل المطعمات هو ما يستخدم للتداوي والتداوي إما تداوي البدن مباشرة أو إصلاح الغذاء الذي يعود على البدن بالصحة في النهاية ما يقول إصلاح بدن الإنسان إما مباشرة عن طريق التداوي من الأمراض وإما عن طريق وضعه في طعام أو شراب يثقى به الإنسان فيصلح هذا الطعام حتى يبقي الجسم صالحا كالملح مثلا الملح يوضع في الطعام ليبقي الجسم صالحا فهذا من جنس التداوي وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصا في الحديث المتفق عليه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح أو البر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فنص صلى الله عليه وآله وسلم على ستة أصناف جعلها الشافعية على هذا المنوال الذي ذكرت لكم إما نقدين ذهب وذهب فضة فضة وإما مطعومات متمثلة في مقتاتات قمح وشعير تداوي هو الملح وتفكه هو الطمر ويقاس عليه أو يقاس على هذه الأشياء ما يماثلها بنفس العلة فالربا ثلاثة أنواع كما سأذكر المحشي الآن هذا الجزء من التعريف يتكلم على النوع الأول من الربا ولا يكون الا في متحدي الجنس عرفت ان جنسان كليان جنس النقدين ذهب وفضه وجنس المطعومات بانواعها الثلاثه المقتات والمتفكه به والمتداوى به هي عباره عن سته خمسه اجناس جزئيه واثنان كليات الجزئية عبارة عن ذهب وفضة، ثم مطعومات نعم نعم طيب ذهب وفضة، ثم المطعومات أجناس مقتات والمقتات أجناس أخرى لأن المقتات قمح جنس شعير جنس ذره جنس وهكذا أجناس أخرى تحت وكذلك المتداوى به أجناس وكذلك المتفكه به أجناس ففي متحدي الجنس يشترط عدم التفاضل إذا أردت أن تتبايع في متحدي الجنس ذهب بذهب فضة بفضة قمح بقمح إلى آخر هذه الأجناس لا بد أن يكون هناك تفاضل يعني زيادة مفاضلة يعني زيادة لا بد يكون هناك مفاضلة بين متحدي الجنس نعيد ما قاله مرة أخرى شرعا مقابلة عوض بآخر عوض ربوي بآخر ربوي مجهول التماسل إذا حصل الجهالة في التماسل أو عدم العلم بالتماسل يبقى في ربا لأن حتى يكون هذا التعامل في الربويات صحيحا بد من أن يكون معلوم التماسل والجهل بالتماسل كحقيقة التفاضل الجهل بالتماسل هل هذان العوضان الربويان متماسلان أنا لا ادري الجهل بالتماسل كحقيقة التفاضل كأنهما بالضبط متفاضلان حتى لو كما قلت لكم لو ظهر بعد ذلك أنهما متماسلان يضر الجهل بالتماسل كحقيقة التفاضل كأنك دخلت العقد وأنت تعلم أنهما متفاضلان فالربا يتحقق بجهالة التماسل بجهالة التفاضل بعدم العلم بالتماسل بين متحدي الجنس فأبادلك ذهب بذهب فضة بفضة قمح بقمح وهما غير معلومي التماسل مقابلة يعني مبادلة عوض بآخر مجهول التماسل في معيار الشرع وعرفت معيار الشرع أن هناك ما يعتبر فيه الكيل للوزن ويعتبر فيه الوزن للكيل ويعتبر فيه العد. لا الكيل ولا الوزن يعتبر فيه الزرع يعني القياس لا الكيل ولا الوزن ولا العد فأشياء اعتبرت بسبب وجود بسبب نزول النص فيها أو عليها في حالة عد فلا بد من اعتبارها عددا لا وزنا ولا كيلا ولا زرعا وهكذا حالة العقد عرفت أنه لا بد أن تدخل أيها المتعاقد على العقد أنت تعلم التماسل وإلا وقعت في الربا قال أو مع تأخير سيبدأ في نوع آخر من أنواع الربا يبقى النوع الأول يتكلم على ربا التفاضل ربا المفاضلة وهو الذي يتكلم على متحدي الجنس من الربويات إذا, إذا حصل في التبادل مفاضلة زيادة أبيعك جراما من الذهب في مقابل جرام وواحد من عشرة من الذهب. جنس واحد متحدة الجنس يعني حصل فيهما تفاضل فيقع الربا يقول أو أو ليدخل, ليدخل نوعا آخر من أنواع الربا أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما وهذا إما في متحدة الجنس يصلح لمتحدة الجنس ويصلح لمتغيري الجنس يعني سواء أكان متحدة الجنس أم متغير الجنس يقع ما يعرب بربا اليد او ربا النسيئة نوعان آخران من الربا ربا اليد وربا النسيئة تأخير في العوضين تأخير في القبض تأخير في القبض هذا ربا اليد تأخير في القبض ربا اليد يعني أجريت عقد الربا عقد البيع بيني وبين الآخر في ربويين متحدي الجنس أو مختلفي الجنس قلنا الجزء الآخر هذا يشمل النوعين متحدين والمتغيرين فأجريت معه في الربويين عقدا في عوضين متماسلين ولكني أخرت القبض بعدما أجريت العقد مع الآخر في ذهب بذهب جرام بجرام متماسلين لكني لم أقبض منه ولم يقبض مني كلانا أخر القبض إلا بعد المجلس أو قبضت منه في المجلس ولم يقبض مني إلا بعد المجلس أو العكس اللي هو معبر عنه بقوله مع تأخير في العوضين أو في أحدهما تأخير القبض استلام السلعة العقد تم خلاص وعلى ربويين متحدة الجنس أو متغيرين زهب بزهب أو فضة بفضل ولو كان حتى زهب بالزهب متماسدين لكن القبض لا بد أن يتم في المجلس وهو قول صلى الله عليه وسلم يدا بيد خلاص عرفنا التماسل وهو ربا الفضل إذا حصل خلل في التماسل دخلنا في ربا الفضل وهذا يكون في متحدي الجنس إذا حصل خلل في القبض لا بد أن يكون القبض في المجلس إذا حصل خلل في القبض ندخلنا في ربا اليد رiba رب اليد هو تأخير العوضين قبض العوضين أو أحدهما ويكون في متحدي الجنس أو في مختلفي الجنس. أما ربة نسية وهو النوع الثالث من أنواع الربة، فيكون أيضا في متحدي الجنس أو في متغايرهما إذا نص في العقد على تأخير أحد العوضين إذا نص في العقد. الفرق بين ربة اليد فرق مهم ودقيق. فرق بين ربة اليد وربة نسية أن ربة اليد العقد يتم ولا ينص فيه على تأخير ولا شيء لكن لا يحصل القبض في العقد في المجلس لا يحصل القبض في المجلس بعد ما يتم العقد واستوفى كل الشروط بقي شرط واحد وهو القبض في المجلس لم نفعله فعلناه في العوضين أو في أحدهما بعد انتهاء المجلس وقعنا في رب اليد إذا نصصنا في العقد على أن يكون الاستحقاق استحقاق أحد العوضين أو كلا أو العواضين باب أولى استحقق أحد العواضين لاحقا بعد المجلس دخلنا في ربا النسيئة النسيئة يعني التأخير النسيئة يعني التأخذ فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الربا هناك نوع رابع سيشير إليه المحشي رحمه الله تعالى لما يأتي في حين حتى لا نسقل على أذهانكم وهو العقد القرض الذي يجر النفع كل قرض جرى نفعاً فهو رiba نوع رابع من أنواع نوع رابع من أنواع الرiba زاده المتولي رحمه الله ورده الزركشي أو قال يمكن رده إلى رiba الفضل الرiba الفرق مرة أخرى بين رiba اليد وriba النسيئة عايش كذلك معلش قبل هذا نعيد مرة أخرى نجمل ربا الفضل يجري في متحدي الجنس فقط ربا الفضل يعني ربا الزيادة يجري في متحدي الجنس فقط ذهب بذهب متفاضلين حتى لو كان في نفس المجلس يدا بيد لا بدأ مختل التماسل يبقى دخلنا في ربا الفضل حتى لو كان في جنس واحد ذهب بذهب أو فضة بفضة متفاضلين بهذا هو ربا الفضل خلاص ولا يكون ربا الفضل إلا في متحدات الجنس ليه لا يكون إلا في متحدات الجنس لأن يجوز أن أبيع الجنس الربوي بجنس ربوي آخر متفاضلي مفيش مانع. أبيعوا ذهبا بفضة في نفس المجلس وأخبض متفاضلي جرام من الذهب بجرامين الفضة لأنهما جنسان فإن اختلف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فيش مانع؟ لا مانع من ان ابيع جنسين متغايرين من الربويات متفاضلين إذا كان يدا بيد لكن الممنوع ان ابيع متحدي الجنس متفاضلين ذهب بذهب متفاضلين ماشي كده فضه بفضه متفاضلين قمح بقمح متفاضلين بدا اسم ربا الايه الفضل ربا النساء وربا اليد يكونان في في متحدي الجنس ومختلفي الجنس الفرق بينهما أن ربا اليد يكون بعد تمام العقد بقبض أحد العوضين أو كلا العوضين بعد انتهاء المجلس عقدنا العقد على بيع ذهب بذهب جرام بجرام أو ذهب بفضه بغض النظر عن التماسل لأنه لا يحتاج إلى تماثل ولم نقبض في العقد لم نقبض في المجلس في مجلس العقد وإنما أخرنا العوضين أو أحدهم أو أحدهما إلى ما بعد العقد هذا يسمى رب اليد سمي رب اليد لأن القبض لا يكون إلا باليد غالبا صحي ولا نايم صحي أما رب النساء أو رب النسيئة نسيء معناها التأخير فيكون بالنص في العقد على استحقاق أحد العوضين أو كلا العوضين لاحقا رب اليد ليس في هذا رب اليد انتهى العقد فعلا ولم, ولم يحدث النص على شيء في العقد إنما فقط القبض تم لاحقا القبض تم متاخرا يعني بعد انتهاء العقد فهذا رب اليد لأن اليد أخطأت كان المفترض أن تقوم اليد بالإعطاء والأخذ والتقابض أثناء, الع... أثناء المجلس فأخرت اليد أو, أو كلا اليدين أخرت قبضهما إلى ما بعد المجلس فهذا ربا اليد ربا في العقد نص في العقد أن يكون العوض كما لو أعطيتك عشرة وأخذها منك بعد شهر بعد يوم بعد لحظة من المجلس ذهب عشرة عشرة من الذهب أخذوا من... أخذ منك لاحقا يبى لا... يب العوض يعني أخذوا العشر الأخرى حتى لو كانت تمازولة عشرة ذهب في مقابل عشرة ذهب حتى مش حداشر عشرة ذهب ولكن لاحقا بشرط أن يكون هذا لاحقا ولو بعد لحظة ولو بعد شهر ولو بعد يوم ولو بعد ساعة ولو بعد دقيقة ولو بعد ثانية من المجلس مجلس انتهى ومرت ثانية هات العوض دخلنا في ربا النساء ريبا النساء يعني نص على استحقاق أحد العوضين بعد المجلس فالفرق بينهما واضح وجري وظاهر وبين ريبا النساء نص على استحقاق أحد العوضين بعد انتهاء العقد بعد مجلس العقد بحيث أنك في أثناء العقد لو طالب تني بال بالعوض أقول لك لم يأتي ميعاده بعد ليس لك عندي شيء العقد مكتوب فيه بعد شهر لماذا تأخذه الآن لا تطلبني به الآن أما رب اليد لدى تم العقد من حقك أن تأخذه الآن وهو في ملكي خلاص وإن كنت لا أستطيع أن أبيعه لأنني لم أقبضه لكنه في ملكي دخل في ملكي وخرج من ملكك لكني لم أقبضه قبطته بعد انتهاء, انتهاء مجلس العقد فهذا ربا يد ليس هناك نص على أن يكون الاستحقاق لاحقا للعقد فالفرق بينهما واضح وصل الجزء الثاني من التعريف يتكلم عن النوعين الآخرين وهما ربال نسيئة وربال يد أو, أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما تأخير في القبض يبقى ربا اليد تأخير في الاستحقاق يعني نص في العقد على تأخر الاستحقاق يبقى ربا النسية. واضح ما حكم هذا العقد حرام بل هو كبير من الكبار قال والربا حرام أين يكون الربا في كل, في كل عوضين قال لا لأنه في, في التعريف يقول مقابلة عوض بآخر أي عوض لا قال وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات وأين هذا في التعريف موجود لانه قال في معيار الشرع في معيار الشرع ها في حد بيتكلم حد عايز يقول حاجة عايز يقول إيه ممكن وإنما يكون في الزهبي وإنما يكون أي ربة اسم يكون ضمير مستتر يعود على الربة والربة حرام بل هو كبيرة من الكبائر وإنما يكون في الزهبي والفضة وفي المطعومات جنسان كليان نقدين ذهب وفضة المطعومات وعرفت أن نتم قسم إلى ثلاث أجناس كل منها انقسم إلى أجناس ستة ما هي المطعومات قال وهي ما يقصد غالبا للطعم ما يقصد غالبا للطعم يعني ما يوضع اين كتابك ها استنى نسيت نسيت اهو لما تاخذ ما نسخ اخرى ترتبع في كتاب زميلك مش هينفع كده لو سمحت ما معنى الطعم قال ما يقصد غالبا للطعم اقتياطا عرفت أنه القوت أي ما يقوت البدن أي ما يجعله يستغني عن غيره أو تفكها تفكه لا تفكه لا يقوت البدن ولكنه, لا لا ولكنه يحتاجه الجسم لنوع من أنواع الترفيه عن النفس ما نعرفه بالفاكهة يمكن استغناء عنها أو تداويا ما معنى الطعم الطعم يعني ما وضع لطعام الإنسان لاكل الإنسان غالبا ما غلب عليه أن يكون من أكل الإنسان حتى ولو استعمل في غير ذلك لكن الطعم فيه أغلب استعمالاته أغلب مش من ناحية الكسرة من ناحية الكيف. يعني لو أن مثلا يمثلون له بالبلوط البلوط شجر البلوط شجر ضخم معروف نباته استعمالاته كثيرة جدا جدا جدا جدا واستعمال واحد فقط من استعمالاته هو الأكل أكل الإنسان هذا يسمى هذا يدخل في الطعام لأنه من إحدى استعمالاته الطعام للإنسان وهو رغم وجوده في استعمالات كثيرة إلا أنه داخل في الطعام فحتى لو كان له استعمالات كثيرة ولكن في إحدى الاستعمالات هو طعام الإنسان فهذا داخل في الطعام وضع يعني قصدا من قبل الله تعالى قصده الشارع بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم أو لأحد أنبيائه علم نبيه أن هذا للطعام فنص عليه النبي نبي الله على أن هذا للطعام أو الصحابة المجتهدون أو من بعدهم من المجتهدين قالوا هذا أن هذا النوع من المخلوقات النباتات يكون للطعم فعرفه الأنبياء وحيا من الله تعالى أو عرفه المجتهدون باجتهادهم متوفيق الله تعالى لهم أن هذه الأنواع من النباتات تستخدم لطعام الإنسان وتنقسم إلى ثلاثة أنواع إما القوت وإما التفكه وإما التداول قال ولا يجري ربا في غير ذلك أي عندنا معاشر الشافعية قال ولا يجوز بيع الزهب بالزهب يبدأ بالشرح بقى ولا الفضة كذلك كذلك يعني بالفضة أي بالفضة مضروبين يعني على هيئة دراهم أو دنانير مضروبين كان أو غير مضروبين على هيئة على هيئة الخام أو على هيئة الحلي إلا متماثلا أي مثل بمثل يعني في المقدار كما كيلا وزنا أو زرعا أو عدا كل على حسب ما ورد به الشرع الشريف إلا متماسلا أي مثلا بمثل فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا مفهوم المخالفة إذا اشترطنا بيعهما متماسلين إذا نمنع بيعهما متفاضلين وقوله نقدا يبقى متماثلا عرفت انه في في الكيل او في الوزن او في العد او في الزرع الزرع يعني مسافات قياس المسافات زراع قدم شبر شبر من كذا في مقابل شبر من كذا الزرع نقدا اي حال لم بيده يبا يدا بيد بتكلم على القب يدا بيد مفهوم مخالفة أنه ليس يدا بيد يعني يد واحدة فقط واليد الأخرى تأخرت يبقى تأخر قبض أحد العواضين اليدان تاخرت يبقى تأخر قبض العواضين يبا تكلم على اليد حالا يعني نص على أن يكون في الحال بيتكلم على ربا مفهوم المخالفه انه نص على ان يكون مستحق متاخرا يتكلم على مفهوم الم... بيتكلم على ربا النسيئه فيشترط فيه الثلاث نقدا اي حالا يد بيد فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح مفهوم مخالف. لو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح مؤجلا نصا لم يصح لانه ربا نسيئه مؤجلا في القبض لم يصح لانه ربا اليد أدخل شيئا في باب الربا داخل باب الربا حقه أن يؤخر لأنه أدخل شيئا ليس من باب الربا فقال ولا يصح بيع مبتاعه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للبائع أو لغيره هذا ليس من باب الربا حقه التأخير لا مانع نعرج عليه فنقول ولا يصح بيع مبتاعه الشخص مبتاعه يعني ما اشتراه اشتريت شيئا أيها المشتري من البائع فلا تتصرف في هذا المشترى إلا إذا قبضته. لا يصح بيع مبتاعه يعني ما اشتراه الشخص حتى يقبضه إذا أنت أيها المشتري لا تتصرف ليس فقط البيع لا تتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات المشروعة إلا إذا قبط المبيع من البائع لا يصح بيع ومثله كل التصرفات المشروعة الهبة الاجاره الإعارة لا يصح بيع مبتاعه يعني ما اشتراه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للباع أو لغيره, لغيره. فلا يصح ايها المشتري أن تبيع السلعة المشتراه للباع نفسه أو لغيره حتى تقبضها فلو كان لا زال عند الباع لا يصح بيعه حتى لنفس البائع من أجل الضمان من أجل أن يكون في ضمانك قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان لا يجري على هذا الربى اللحم بالحيوان ليس ربى لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة بيع لحم شاة بشاة حية ليس فيه ربى يجوز ولا لا يجوز لا يجوز لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شات بشاء فهو ممنوع ولكنه ليس ربا انتبه لو سمحت هو ممنوع طيب يقول ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان طبعا اللغة سواء كان لكن الفقهاء يعني يتساهلون سواء كانت من جنسه كبيع لحم شات بشاء أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشاء بيع لحم بقرة بشاء حية وإن كان الجنسان مختلفين إلا أنه لا يجوز ويجوز بيع عدا مرة أخرى إلى الربى فقال ويجوز بيع الزهب بالفضة متفاضلة لأن الجنسين اختلفا إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يشترط المقابضة والحالية ويجوز بيع الذهب بالفضة لاختلاف الجنسين متفاضلا لكن بشرط نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق وكذلك المطعومات اللي هو الجنس الكلي الآخر من أجناس الربويات الكلية المطعومات منع بيعها متفاضلة ويمنع الآن بيعها إذا كانت ليست يدا بيد وإن اختلفت الأجناس قال وكذلك المطعمات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا لكن نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق فلو تفرق المتبايعان في المطعمات أو في النقدين قبل قبض كله بطلة انتبه لو سمح خلاص عرفت أنه لابد من الحالية لابد من التقابض في المجلس لابد من التقابض في المجلس والنص على أن لا يؤخر العوض العوضان فلو حصل العكس لو حصل التأخير خلاص نص في العقد على أنه في الحال ولكن لم يتم القبض في الحال اللي هو ما يعرف بربا اليد قال فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطلة قبل قبض كل العوض بطلة أو بعد قبض بعضه أخذ بعض العوض ولم يأخذ البعض الآخر أو لم يأخذ بعضًا آخر هل يلغوا العقد ويبطل ولا يصحح فيما تم قبضه أو بعد قبض بعضه ففيه قول تفريق الصفقة قول مسن محذوف النون للإضافة قولان لتفريق الصفقة إذن في, في تفريق الصفق في, في في بيع ما يجوز بيعه وما يمتنع بيعه صفقة واحدة صفقة واحدة يعني عقد واحد تفريق الصفقة يعني تفريق العقد الصفقة معناها العقد لو بعت في صفقة واحدة في عقد واحد شيئين أحده ما يجوز بيعه والآخر لا يجوز بيعه بعت خمرا وقمحا صفقة واحدة عقدا واحدة بمئة هذه الزجاجة من الخمر مع هذا الصاع من التمر أو من القمح صفقة واحدة بمئة هل يجوز هذا العقد فيه قولان الأصح تصحيح فيما يصح والابطال فيما يبطل إيه اللي بيصح القمح التمر وإيه اللي يبطل الخمر فيصحح العقد الشافعية في الأصح من قوليهما يصححون العقدة في الجائز وهو التمر وما شابه ويمنعون العقدة في الباطل طيب كم في مقابل القمح في مقابل التمر بسعر السوق بسعر المثل معك صاع من, من تمر ومعك زجاجة خمر بمئة لاثنين بمئة الخمر ليس مالا لا يصح بيعه أخذناه في شروط المبيع اللي صحيح هنا فقط هو التمر ولكني دفعت مئة أو المشتري دفع مئة إذا يصحح في التمر فقط في مقابل سعر السوق سعر السوق إن التمر الصعب كذا يبقى يأخذ من المئة كذا فيصحح فيما أمكن تصحيحه ويبطل فيما لا يمكن تصحيحه ده القول الأصح القول الثاني بيقول لا العقد كله فاسد باطل لا يقبل ده قول مقابل الاصح هذه بعينها تنقل معنى الى هنا الآن اجرى عقدا في ربويين وقبض بعض العوض في المجلس وقبض البعض الاخر بعد المجلس يعني ذهب بفضه مثلا أعطيتك الذهب كاملا واخذت منك بعض الفضه جرام ذهب بعشرة جرامات فضه مثلا جرام ذهب بعشرة جرامات فد أعطيتك الذهب أعطيني بقى الجرامات لا أعطيتني سبعة وأبقيت سلاسة فيما بعد المجلس قولان إما يبطل العقد بالكلية بناء على مقابل الأصح في قولي تفريق الصفقة والأصح أنه يصح في المقبوط تصحيحا لأفعال المكلفين ولعقود المكلفين ويبطل فيما لم يتم قبضه وهو الاصح من قولي تفريق الصفر طبعا نمنا وغمضنا اعيننا نعيد مره اخرى ولا مفهوم نعيد مره اخرى ولا مفهوم نعيد نعيد مره اخرى حتى نفهم هذه القضيه نرجع الى تفريق الصفقة. تفريق الصفقة هذا يجري في العقود التي تجمع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بعت مالك وما لا غيرك في صفقة واحدة بعت ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في صفقة واحدة فأنا أملك هذا القلم ولا أملك هذا الجهاز فبعتهما معا لأحد الأشخاص في مقابل مبلغ معين مئة مثلا هل يصح هذا العقد هل تصح هذه الصفقة قولا الأصح تصح فيما يمكن تصحيحه وهو الملك قلمي ولا يصح فيما لا يمكن تصحيحه وهو بيع هذا الجهاز فضوليا لا أملكه ولست وكيا في بيعه ولا وليا عليه أو على با... مالكه فلا يصح هذا ويصح هذا يصحح في مقابل بعض المئة القلم ده في السوق بكام بعشرة إيبا يصحح في العشرة والتسعين والتسعون ترد إلى المشتري. أو بعت المباح بيعه الجائز بيعه هو القلم مع ما لا يجوز بيعه وهو الدم وهو الخمر وهو البول نجس عين نجسة في صفقة واحدة في مقابل الأصحى أنه يصحح فيما يجوز بيعه وشراءه وهو القلم ويبطل فيما لا يجوز بيعه وشراءه وهو البول والدم والخمر وما شابه من الأعيان النجسة فيما يقابلها من ثمن دفعه المشتري هذا القلم بعشرة يبعشرة من المئة هذا الأصح يقابل الأصح يبطل في الاثنين يبطل دفعة واحدة يبطل في القلم مع الجهاز ويرد العوض العوضان كل إلى صاحبه، يرد المئة بأكملها إلى صاحبها، ويرد القلم والبول إلى الأخ، أو القلم والجهاز إلى الأخ. قول الأصحب يقول يصح العق في ما يمكن تصحيحه. يبقى أنا رد المستري تسعين ونأخذ المئة نعطيها للبائع ونعطي المشتري القلم ونأخذ الجهاز نعطيه للبائع. خلاص أنا البائع. هذا ملكي وهذا ليس ملكي أعطيتهما لآخر في مقابل مئة عبد الخالق مثلا أعطيته من عبد الخالق في مقابل مئة الأصح يقول البيع في القلم صحيح باطل في الجهاز لأنه ليس ملكي إذا يأخذ عبد الخالق القلم ويعطيني عشرة ونرد للعبد الخالق تسعين ونرد الي الجهاز مرة أخرى لأن ليس ملكي أنظر من أين اخذته سرقته ولا ماذا فعلت فيه أو قلم مع دم القول الآخر مقابل أصح يقول لا يبطل في الجميع نرد المئة بأكملها إلى الخالق ونرد القلم مع الدم بأكملها إلى البائع اللي هو أم قولا تفريق الصفقة هل نفرق الصفقة ولا لا نفرقها الأصح يقول نفرق الصفقة والقول الآخر يقول لا نفرق الصفقة بل نبطلها جملة واحدة هنا نحتاج إلى هذا الفرع نحتاج إلى هذا القانون في هذا الفرع الفرع الذي معنا أنه حصل ما يجوز وما لا يجوز حصل إيه؟ حصل أننا تعقدنا على عق... في عقد واحد على ربويين فقبض المشتري بعض المبيع وأنسأ بعضه قبض بعضه وأجل قبض البعض الآخر ما تم قبضه في المجلس صحيح على رأي, على رأي الأصح وما تم قبضه بعد المجلس باطل على رأي الأصح مقابل الأصح يقول العقد كله باطل هذا العقد كأنه لم يكن نرد العوضين مرة أخرى إلى أصحابهما الأصح يقول لا نصحح فيما أمكن تصحيحه وهو ما تم قبضه فعلا في المجلس ونبطل فيما تم قبضه بعد المجلس لأن هذا هو الأصح من قولي تفريق الصفقة نعيد الكلام مرة أخرى فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطلة ده قولا واحدا ليس فيه خلال أو بعد قبض بعضه قبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ففيه قولا تفريق الصفقة وعرفت أنهما قولان قول يصحح في الصحيح ويبطل في الباطل وهو الأصح وقول يبطل في الجميع وهو مقابل الاصح أخيرا قال ولا يجوز بيع الغرر لا يجوز بيع الغرر يُمثل الشيخ فيقول كبيع عبد من عبيدي بعتك عبد عبدا من عبيدي أي عبد إن شاء الله مجهول التردد بين أمرين أعظمهما أخوفهما تعريف الغرر كذا التردد بين موجود يعني لا تحتاج إلى كتابته لأنك لم تذاكر لا كتبته ولا قرأته يعني على كلا الأمرين سواء كتبت أو لم تكتب سواء عليكم أكتبتم أم قرأتم لا تذاكرون، فيعني وفروا على أنفسكم بارك الله فيكم طيب قال ولا يجزو بيع الغرر الغرر هو التردد بين أمرين أعظمهما أخوفهما يمثل يقول كبيع عبد من عبيدي أو طير في الهواء طير هو ملكي ولكنه في الهواء فيا ترى كيف نقبضه، كيف نحوزه مرة أخرى، كيف نتسلمه؟ فيه نوع من أنواع الغرب. لو رايته الآن، لو رأيته أمامي، لا أمكن أن أفهمه، لكنه في الهواء. لا أدري هل يعجبني إذا رأيته مرة أخرى أو لا. طيب هذا مرور سريع على هذا الفصل الجميل نبدأ في المح كلام المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين شيئا منه ونكمله إن شاء المولى وسمح في الأيام القادمة قال المحشي فصل في الرباء ولفظ فصل بين قوسين ساقط من بعض النسخ يعني بعض النسخ قربة على طول ترفع صوتك لماذا تخفض صوتك الكيل والميزان الفرق بينهما الوزن يعني كفتين يا شيخ كف وكف أو كفة. نضع في الميزان اقا جراما كيلو رطل ونضع في المقابل السلعة التي نريد أن نزل المكيل يعني أحجاب إناء اسم صاع اسم مد اسم وزق إن شاء الله مقابله درس الجراني في نفس في نفس المجلس هذه الصوره صحيحه ضايقه يعني ما فيش فايده مش فاهم لا ذهبيه ارز كيف تدحر هذه الكاذبه ان هذا حد ساء ولا يحق ازيد الذهب شاء الله كيف تبيع كيف تبي هذه الاجابه ساعتي لا طيب قال رحمه الله ولبز فصل ساقط في بعض من بعض النسخ والمقصود من هذا الفصل بيان بيع ربوي وما يعتبر فيه من الشروط زيادة على ممر عندنا في مرة علينا أنه يشترد شروط في المبيع يشترد شروط في العقد في الصيغة لكن في الربوي خاصة له شروط زائدة فالشروط التي ستسمعها الآن وستقرأها الآن هذه ليست شروطا وحيدة بل شروط مضافة إلى ما سبق الكلام عليه في غير الربويات. <تصفيق> قال وهو من أكبر الكبائر على الإطلاق لا قال وهو من أكبر الكبائر فإن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ثم الزنا والربا ثم الربا إذا قال وهو من أكبر الكبائر من الطبعيضية فأكبر الكبائر سبعة في بعض الروايات فالربا واحد من هذه السبعة وهو أي الربا من أكبر الكبائر ثم قال فإن أكبر الكبار على الاطلاق يعني أكبر الأكبر أكبر السبعة هو الشرك بالله عياذا بالله تعالى ثم بالترتيب قتل النفس التي حرم الله تعالى وقتلها إلا بالحق ثم الزنا يعني هو الثالث في الترتيب الزنا ثم الربا وهو الرابع الذي معنا الآن قال ولم يحل في شريعة من الشرائع يعني ليس خاصا بالشريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل هو في كل الشرائع محرم ما الدليل قال لقوله تعالى وأخذهم الربا وقادنوه عنه أي في الكتب السابقة لهم اليهود يعني قال فهو من الشرائع القديمة حتى سبقت شريعة النبي الله موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام قال ولم يؤذن ولم يؤذن الله تعالى في كتابه بالحرب سوى أكله هذه العقوبة الضخمة والتهديد الشنيع لم يحظ به والعياذ بالله في القرآن إلا آكل الربا ذنه بحرب من الله ورسوله ولذا قيل إنه يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى يعني لو مات مرابيا دل ذلك على أو أشار إلى سوء الخاتمة وفي الحقيقة أنه ورد هذا هذا هذا الشيء الفظيع وهو الحرب لم يرد في لسان الشرع إلا في موضوعين هذا الموضع من الكتاب والموضع الآخر في السنة وهو الورد في حق من عاد لي وليا فقد أذن بالحرب وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والذي في مسلم يعني في صحيح مسلم وشاهديه بصيغه التسنية ويمكن ترجيع الأول إليه يعني الروايتان ليستا متعارضتين بل الرواية الأولى ترد إلى رواية مسلم رواية وشاهده وشاهده ترد إلى رواية شاهديه كيف قال ويمكن ترجيع الأول اللي هو شاهده إليه أي الثاني شاهديه رواية مسلم بجعله مفردا مضافا فيعم الشاهدين بل الأكثر. لعن الله شاهده شاهد هنا مفرد مضاف إلى الضمير. فيعم يبي يقصد به ليس الوحدة ولكن يقصد به العموم الشامل للثنين والأكثر. فرواية شاهده تشمل الاثنين والأكثر بدليل أن المضاف أن المفرد المضاف يعوم المفرد المضاف يعوم. إذا لا تعارض بين الروايات. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول من دخل معنى كلامه رضي الله عنه من دخل السوق ولم يتعلم الربا أربا شاء أو أبا أو من دخل السوق ولم يتفقه أربا شاء أو أبا يعني سيقع في الربا رغما عنه أو بإرادته لأنه بجهله سيعرض نفسه بجهله بالعلم وبعده عن الفقه سيعرض نفسه للربا لدقة الربا ولكسرة أنواعه ولاحتياجه إلى فقه ودقة وسئل الإمام مالك رضي الله عنه مالك بن أنس بن دار الهجرة سئل عن مسألة جاء وأحدهم فقال إني رأي معنى كلامي يعني رأيت بالأمس شخصا يترنح من السكر شرب الخمر ويترنح من السكر وكان يريد أن يتناول القمر بيديه فأقسمت امرأة طالق لو كان هناك أشد خبلا من شرب الخمر أو أشد جهلا من شارب الخم يعني هل امرأة طالق ولا لا تطلق فأجله إلى الغد وفي الغد قال له قد طلقت امرأته ليه؟ لأنه وجد في كتاب الله تعالى أن فأزنوا بحرب من الله ورسوله فحرب الله تعالى لأكل الربا أشد من حرمة شارب الخم أو أشد من عقاب شارب الخم فكل هذا يصب في حرمة هذا التعامل والتناول بين المتعاقدين قال وهو أي الربا اربعه اقسام ربا الفض تعريفه قال وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين وسمي فضل رب, رب الفضل لأنه يحصل فيه فضل أي زيادة كده مع زيادة يعني مع فضل ولذلك سمي برب الفضل النوع الثاني قال ورب اليد وهو بيع الربويين ولو مختلف الجنس دل ذلك على أن النوع الأول هو رب الفضل خاص بمتحدي الجنس اما النوع الثاني وهو رب اليد ومثل رب النسيء النوع الثالث يدخل في متحدة الجنس وفي مختلفة الجنس ربا اليد وبيع الربويين ولو مختلفة الجنس مع تأخير القبض لهما العوضين أو لأحدهما عن المجلس ولماذا سمي ربا اليد؟ قال ونسب إلى اليد لأن القبض يكون بها أصالة يعني في الأكثر في الأصل وإلا فيجوز القبض بغير اليد <تصفيق> قال ورب النساء بفتح النون والمد يعني بالهمزة بالهمزة بعد الألف المد يعني الهمزة بعد الألف كصحراء وسماء وهو بيع الرباويين ولو مختلفة الجنس يدخل فيه متحد الجنس ومختلف الجنس وهو بيع الربويين ولو مختلفة الجنس مع أجل يعني مع النص على ذلك يعني مع تأخير الاستحقاق إلى أجل ولو لحظة ولو كان هذا الأجل المضروب المتعاقد عليه لحظة فهو رب نساء قال نوع الرابع ورب القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو يبقى القاعدة العامة المتفق عليها بين كل العلماء بين كل المذاهب بين كل الفقهاء أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا لكن هل هو نوع منفصل من الربا ولا يمكن رده إلى أحد الأنواع الثلاثة الخلاف في هذا فالمتولي من الشافعية قال هو نوع منفصل والزركشي قال بل يمكن رده إلى النوع الأول وهو ربا الفضل ما علينا من هذا لكن في النهاية لابد أن تفهم أن كل قرض جر نفعا فهو رباء استثنى من ذلك الرهن أو نحو الرهب لأنك إذا كان عليك دين إلى أجل مسمى واشترط عليك أو حتى بغير شر اشترط عليك الدائن أن تعطي له وثيقة يعني هذا معنى الرهن الرهن عباره عن وثيقة بدين يستوفى منها عند عدم السداد وثيقة بدين يستوفى منها عند عدم السداد فاقترضت منك هذا الجهاز ولا هذا المال ولا اي شيء إلى أجل مسمى على أن ترهنني او أن تتبرعت بهذا خذ هذا رهنا بحيث إذا أتى ميعاد التسليم ميعاد السداد ولم اسدد الدين ف. بيع هذا هذا المرهون واستوفي منه منه فلا بد أن يكون المرهون أي, أي شيء مال أرض عقار أي شيء يكون مساويا للزين أو أزيد بحيث لو بيع لاستوفي منه وقد يبقى وقد لا يبقى فلا شك أنك أيها الدائن الذي أخذت هذه الأرض أو هذا العقار أخذته عندك رهنا فلا شك أنك تنتفع به ولو بوجوده عندك ولا يجوز الانتفاع بالره لكنه وجوده كفى أنه موجود عندك وجوده عندك فيه نوع انتفاع لا انتفاع بالاستعمال لأنه ممنوع ممنوع أن, أن يستعمل الدائن العين المرهون حرام، وإلا وقع في الربا لكن وجوده عنده ينفعه عند عدم السداد عند عدم السداد يذهب ويبيعه الشرع الشريف سلطه على بيعه بعد أن كان ملكا للمدين سلطني انا ايها الدائن سلطني وجعل لي قدره على الانتفاع بهذا بأن ابيعه او ابقيه عندي هذا نوع انتفاع ولكنه لا يضر لأن الشريعه استثنت هذا بل هي التي جعلته مساعدا على اجراء عقد القرض تراحما بين الناس فرهان مقبوضة الشريعة هي التي أوصت بهذا حتى تسهل موضوع المعاملة القرض لأن ربما لو لم أجد ما يؤمن لي العوض أو السداد لا أقرض لا أقرض الأخ فحتى تسهل الشريعة على الناس عقد القرض لأنه يعمل نوعا من الرفق بالناس فأجازت لهم هذا العقد هو عقد الرهن وهو سلعة وثيقة يستوفى منها عند عدم السداد فهذا يستثنى لأنك سلطت عليه أيها الدائن بنوع انتفاع وهو البيع عند عدم السداد نوع اخر من الانتفاع نوع أخر من الانتفاع لو أنك اقرضت في مقابل بقرة مثلا رهنا أقرطت وأخذت بقرة رهنا هذه البقرة شئت أو أبيت لابد أن تأخذ لبنها فتستفيد منه وإلا فأينها ذهب اللبن خلاص أنت أقرطت دينا وأخذت من المدين مثلا يعني شاه بقرة إلى آخرين هذه البقرة وهذه الشاه ممنوع عليك أن تركبها ممنوع عليك أن تستعملها في الزرع في الحرص لكنها لا يمكن أن تبقى هكذا تدر اللبن بلا حل لا بد أ... إلا تؤذى تتأذى من بقاء اللبن في ضرعها لا بد أن تحذى فإذا لابد لا بد أن نستفيد منه قهراً عنا فهذا نوع انتفاع قهرت عليه أنا أيها قهرت على الانتفاع بهذا ولا يكون هذا من باب كل قرض جرى نفع طبعاً من اللطائف في هذا أنهم يقولون كل قرض جرى نفع فهو رِبَ كل قرض جر نفع فهو ربا آه. ليه كده قال لك ما هو جر كل قرض جر نفع فهو ربا الكلام ده صحيح ولا خطأ يا شيخ طارق ها صحيح خطا ليه خطا اسكت خالص الكلام ده صحيح ولا خطا هو ما حد تكلم؟ هل سمح لك احد في الكلام صحيح ولا خطا تذوقا صحيح صحيح لا لطيف ها؟ صحيح مضاف اسمه ايه, إيه؟ أي, اي نفع جرى اي نفع هذا خطأ هذا خطأ والشيخ هنا اخطأ لانه تكلم بلا اذن فانت عدت نفس الخطأ لا خطأ كلامك خطأ وكلامه خطأ فلأنها من العلماء أو من العالمات قالت لا دا أنت ممكن تقدم ضرر هو أصلا خطأ لي يا شيخ طارق لأن جرّ فعل يرفع مفعولا جرّ نفعاً. نفعا بس ليه لماذا جرّوها لأنه بيتكلم على الجر راح هو حضرته راح جرّه فالصابع أن تقول كل قرض جرّ نفعا جرّ هو نفع ده مفعول به فبعض أهل العلم اللي معانا في المجلس قالوا لا ما هو يجوز يا حضرة الشيخ يعني حتى لا نخطئ كلام العلماء فمش كلام علماء حتى تريد أن تصححه يعني ده كلام جهلاء يقول لا نصحح هذا ونقول في تقدير مضاف ايه المضاف؟ اي وحد حضرة العلامة قالت لنا نحط هنا اي كل قرد جرأ اي هدى المفعول يبقى اي مضاف ولا يفعل مضاف إلي كل قرد جرأ أي نفع يبقى المنصوب هو أي المحذوفه ونفع المضاف إليه مجرور فنلقيها على حالها لا ده أنت لو حذفت المضاف يجب النص لو حذفت هذا المضاف المنصوب يجب النص على نزع الخاص حتى على قولك لو حذفنا هذا يجب النص يقول نفعا يبقى الإعراب الإعراب اي مفعول به محذوف ونفع مضاف اليه فلما حذف المنصوب حل محله فانتصب انتصابه يقولون كده المضاف اليه حل محل المضاف فانتصب انتصابه فلازم نقول برضو كل قرض جر نفعا فهو ربا طيب وصلنا إلى فين يبقى النوع الرابع من أنواع الربا هو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن لأنك عرفت أن هناك نفعا قهريا قسريا في الرهن قال لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده الله كلام حلو جميل لا يحرم فاعل يحرم إيه لا يحرم لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقدي فضل لكن لا يحرم لا مش النفع لا يحرم القرض الذي جر النفع كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده يعني في العقد قلت له أقرضك المئة على أن تشتري مني أقردك المئة على أن تؤدي لي خدمة كذا أقردك المئة على أن تحمل لي كذا هذا نفع اشترط في العقد هو دربة هو دربة المحرم لكن لو لم نشترط ذلك أقردك المئة جئت تقترض مني المئة فاقرضتك ثم طلبت لك بعد انتهاء العقد وتم العقد وانتهى الحمد لله ثم طلبت منك أن تحمل لي هذا الشيء الفلاني، فحملته لا يضر لا يضر في, في كون هذا العقد ربا لا يكون ربا فإذا طلبت منك شيئا بناء على أن اقرضتك هذا ليس من الأدب لأنك تفعله بسيف الحياء لأن لك عندي من أو عفوا لي عندك من لما أقردتك مننت عليك بهذا القرض فطلبت منك فتؤديه بسيف الحياء هذا ليس من الأدب ولكنه لا يدخل في باب الربا لأنني لم أشترته في العقد لم أشترت هذا النفع في العقد فإذا أديت لي أنت خدمة بلا طلب وجدتني أريد أن أحمل شيء فأديته كنوع من تعويضي عن, عن هذه المنة لا لابد من وجود منا فتريد من أدبك وحتى لا يبقى عليك منا لأحد فأديت لي خدمة فهذا جميل منك ولا يدخل لا في باب الحرام ولا في باب سيف الحياة بل هذا من الأدب الواجب ألا نقبل المين من أحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويسيب عليها فهذا نوع من الإساءة طيب قال لكن لا يحرم إيه هو اللي لا يحرم فعل يحرم إيه القرض الذي جر النفع إيه عندنا عند الشافعية لأن الشافعية موضوعيون المالكيين لأ المالكية عندهم سد الزراع أكثر فحتى لو لم ينص في العقد لكنه استتبع نفعا حتى ولو لم ينص عليه في العقد يمنعونه ويجعلونه من الربا سدا للزريعة عندهم إعمال لسد الزريعة في واب الربويات ضخم جدا المالكية رحمهم الله يبقى عندنا دي مهمه جدا الكلام على الشافعيه الشافعيه لانهم موضوعيون يتعاملون مع العقد موضوعيا اشترط النفع اشترط النفع في العقد ولا لم يشترط لم يشترط يبقى العقد صحيح وليس ربا الجماعه المالكيه قالوا دستتبع فعلا له وجدناه ينقذه المال ويطلب منه بعد ذلك أن يفعل له الشيء يبقى هذا ربا لأن الماء المال والقرض كان ذريعه وكان وسيلة إلى هذا النفع فهو ربا ليس هذا عند الشفعية الفرق بينهم الموضوعية والماليه الشافعيه موضوعيون لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده في عقد القرض يعني إذا شرط أي النفع إلا إذا شرط نائب الفاعل النفع لكن لا يحرم عقد القرض الذي جر نفعا عندنا إلا إذا شرط أي النفع في عقده أي في عقد في عقد القرض قال ولا يختص بالربويات لا يختص هذا النوع الرابع أنواع الثلاثة الأولى ربى الفضل ربى النسيئة ربى اليد في الربويات وعرفت أجنس الربويات أما النوع الرابع وهو كل قرض جرى نفعا فلا يختص بالربويات بل يجري في غيرها كالعروض والحيوانات يعني حتى لو أقرضه ليس ذهبا ولا طعاما وإنما أقرضه عرضا من الأعراب أو حيوانا من الحيوان واستفاد منه استفاد في مقابله شيئا ونص عليه في العرب قال ومنه الغاروقة المعروفة فهي حرام هي معروفة عنده أنا آسف ليست معروفة عندي بل هي مما شاع في عصره رحمه الله وليست معروفة عندي النسخة القديمة كده الغاروقة بالغين مش كده نفس المشكلة بتاعت كل المرأة شوف المشكلة بتاعت محمد محمد يا يا أيها الطالب الان المسيح، نه؟ في الغروقة بالغين نسخة قديمة الأخرى، نه؟ نوع الرابع لا يختص النوع الرابع وهو القرض الذي جرى نفعاً لا يختص بالربويات بل يجري في غيرها كالعروض والحيوانات ومنه الغروقة المعروفة فهي حرام إلا إذا باحه ومنفعت الأرض خارج العقد. وهذا نوع من العقود من لا اعرفه قال بألف مقصوره اي مع كسر الراء ربا كسر الراء وقصر الالف ربا او مع فتحها عفوا وأما, واما مع فتحها فهو بالالف الممدوده رباء رباء ربا ويقال فيه رما ورماء بكسر الراء وفتحها مع الميم ويقال فيه رمة بالميم بدل الباء وهو حينئذ بكسر الراء وفتحها مع المد والقصر فيهما يبقى أربعة لغات رما رماء رماء رماء مع لغتين في الأول ربا ورباء صارت ستة هي لغتان في الأول ربا كسر الراء مع القص ربا فتح الراء مع المد رباء وأربع لغات رماء بدل ميم مع كسر الراء وفتحها مع المد والقصر أربعة لغات مع اثنين يكونوا ستة مفهوم ولا صعبة رماء رما رماء رماء أربعة مع ربا ورباء صارت ستة وفي لغة سابعة ربية ولم ينص عليها هنا قال ويكتب من ناحية الإملاء والخط قال ويكتب بالالف والواو معا كما في المصحف العثماني نظر للأصل وللبدل معا فإن نظر للأصل وللبدل معا الأصل هو الواو والبدل هو الألف كانت أصل كان أصلها واو كان أصلها واوا قلبت ألفا أصله راباو الربا أصله راباون تحركت الوا وانفتح ما قبلها فقلبت الفا كما هي القاعدة الصرفية المشهورة المعروفة أصله راباون تحركت الوا يعني عليها حركة وصوب بالفتح فقلبت الفا أو رباون رباون أو راباون خلاص في المصحف كيف ترسم قال ترسم بلثنين معا أما الواو أما الواو فالأصل لأن أصلها واب وأما الألف باعتبار البدل لأنها قلبت ألفا في المصحف الشريف يرسم بالواو والألف إشارة إلى الأصل والبدل الأصل يعني القديم رابون والبدل يعني أو ربا أو رباو وربا. قال ويكتب بالألف والواو معا كما في المصحف العثماني نظرا للأصل وللبذل معا فإن أصله رباو تحركت الواو هذه القاعدة الصرفية الواو أولياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا زي سباع او قال قال اصلها قاول قاول قاول تحركت الواو انفتح ما قبلها قلبت الفا صارت قال باع اصلها باياح فحركت الياء باي حركه ضم فتح كسر فحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فقاعده مضطردة في الصر إذا تحركت الواو او تحركت يعني بأي حركة من فتح ما قبلها يعني خصوص الفتحة قلبت ألفا إذن بتكتب بالواو والالف معا قال وتكتب بالياء وحدها يعني بلا ألف وبلياء وحدها في غير خط المصحف نظرا لإمالته عند بعض القراء وإن كان واويا اذن يكتب ولكن في غير خط المصحف هكذا ولكن في غير خط المصحف لماذا؟ قال لأن بعض القراء في القراءات المتواترة يميلها الرباء واكلهم الرباء الرباء بالتقليل وبالمد بالإضجاع رباء وبالتقليل رباء فلما كان فيه إمالة إمالة فاحشة أو إمالة شديدة أو قليلة وهي التقليل نظر إلى هذه الإمالة فرسم بلياء زي الضحى والضحى والضحى والضحي هذه إمالة إمالة وتقليل إذا كانت أقرب إلى الألف فهي تقليل وإذا كانت أقرب إلى الياء فهي إمالة وده طبعا شاذ شاذ أن يميل ما أصله واوي الأصل أن يميل ما أصله يائي فرغم أن ربا أصلها واويه إلا أن بعض القراء يميلونها طبعا يميلونها بالنقل المتواتر لأنها لغة عربية صحيح إمالتها تعريف الربا لغة الزيادة وشرعا كذا وكذا وكذا مما ستعرفه